شركه الهدى ش ر ا ه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ل ن ت م ا ع ي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 شركه الهدى شركه دعويه م ي ر ربحيه ن ا ت ع ل مضمون اجتماعي ن م يخفى ل الله من ء في في الأرض ولا في السماء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 ولوالدي و ل ل م ؤ م ن ن ي و ل ل م م ؤ ن ن ي ي و م يقوم ا ل ح س ا ب و ل ا ت ح س ب ا ل ل ه غ ا ف ل ا و م ا ي ع م ل ا ل ظ ا ل م م و ن ن إ ا ي ؤ خ ر ه م ي و م تشخص ف ي ه الأبصار لا ل يرتد ي إ ه م طرفهم و أ وأنذر ف ئ د ه هواء م ا ا ن ل س ي و م ي أ ت ي ه م ا ل ع ذ ا ب ف ل س ي للعلوم ا أ خ ر ن ا إ ل ى أجل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 وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسولا موسوعه النابلسي أ للعلوم ا ل ا س م ا و ا ت في ا ل أ ص ف ا د س ر ا ب ي ن من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إ ن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا منه وليعلموا أ ن م ا هو إ ل ه واحد وليذكر اولو ا ل أ ل ب ا ب